قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أم بتتكلم عن بنتها اللي هي متخرجة حديثاً من الجامعة أو هي التعبير اللغة الصحية متخرجة في الجامعة وتتكلم عن العلاقة بينها وبين زملائها من الشباب ولكنها تتكلم في توب من العفاف ومن الجلال وفي نفس الوقت بتطرح مشكلة كثيرة بتقول أنا وزوجي أب وأم على المعاش وليس لها بعد الله إلا نحن سواء رحلنا عنها اليوم أو غدا وقنتي مؤدبة وصادقة ومستقيمة ومحجبة وتصلي وتعرف ربها لكنها إذا أغلقت على نفسها تمام فلم تكلم شبابا لا في الجامعة ولا بعد التخرج ولبست النقاب فلم تعد ترى ولا يعرفها أحد ونحن ليس لنا علاقات اجتماعية أخرى وبالتالي تكون جميع منافذ الزواج منسدة لكن إذا توسمنا في شاب ما إما زميل لها في العمل وإما من قبل زميل لها في الجامعة تكون لها مع هذا الشاب صلة باختصار أن البنت بيبقى ممكن تكلم زميلها في التليفون تقابلوا بالأدب والتحفظ والاحترام والحياة وكله علشان تعرفوا بنفسها وبشخصيتها ومالها تتجوز إزاي لعلها ربنا يكرنها وتتجوز والأمر الثاني أنه لابد من نسبة مئوية ما ولو حد أدنى من الملابس الأنيقة المناسبة المحتشمة التي تجعلها مناسبة للعصر ولا تبدو من عصر سابق وألا لا تكون زميلاتها متفوقات عليها بسبب إهمالها في يعني ما تلبسش بقى ما تلبس ليش جلباب واسع وتعمل لا إحنا عايزينها تلبس برضو حجاب ده الأمة اللي بتقول كده تلبس حجاب بس يعني بنطلون كده أنيق ومعه بلوزة لطيفة يعني بتلبس ملابس وإلا بتقول هي وإلا كنا كمن ينشئ حاجزا صد منيع يمنع الزواج عنها تقول فإذا قيل لنا إذا قلتنا يا مشايخ بقى أن هذه الملابس حرام وأن كلامها مع الشباب حرام وأن اشتغالها حرام شوف كلام رائع الحيا ربنا يكرم فهي فهل الحلال الوحيد هو أن تكون هذه البنت في محنة العنوس والوحدة، وهل الحلال الوحيد أن يفترسنا الخوف عليها وعلى مستقبلها؟ أبوها دائم الشجار معنا، و ونبيت معظم ليالينا نبكي بين القلق عليها وبين إصراره على رفض هذا المنهج. قول لهذه الأخية الكريمة، لهذه الأخت الفاضلة وللمجتمع كله، هل هل تتصورون؟ هل يبتغى ستر الله ستر الله للمعصية الله الشيطان بيقول للناس انت عايز تطيع ربنا ده انت هتضيع بالشكل ده يقول لا ده انت ممكن تموتي وبنتك تبقى عانس وما يتلاقيش زوج وتضيع انتم جعلتم من انفسكم ضامنين لمستقبل لا يضمنه الا الله الا تعلمين انه ممكن العذاب كله يأتي من الزوج ده اللي انت زوجته هنا انت عندك قصد انت عندك قصد قصد صالح لكن هو عنده قصد آخر يقول والله البنت يعني بتحاول تعرفي طب ما يتعرف من أدراك أنه قد أحب هذه الحلاوة اليوم لن يحب عليها حلاوة أخرى غدا كمان أنت لا تضمنين التنامي التنامي والتطور في العلاقة وفي الغريزة لا أحد يضمن فأقول يا أختاه الزمي طاعة الله عز وجل ولا تجاوزي طاعة الله سبحانه وتعالى فإن طاعة الله إن شاء الله هي طريق الوصول إلى النجاح وطريق الوصول إلى أمان ابنتك والله تعالى يقول عن المؤمنين اولئك لهم الأمن وهم مهتدون